تذكر انت لما كنا نلعب بوسط الفريق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 قبل لا ينهي الأذان تذكر سابق بعضنا منه يحتل المكان يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر سابق بعضنا منه يحتل المكان لما نحفظ آية نركض للإمام ويدبده وجمة الهدية كل ما كانت بارك الله ولدي فيك ولما نحفظ آية نركض للإمام ويدبده اجمل هديه كل ما كانت بارك الله وليدي فيك ومن لا تيامو كبرنا صورة الماضي معنا كل دقيقة تمر علينا علينا تكبر حشانا شوف وين احنا وصلنا شوف ربنا عطانا اللي من صغري تعلاك بل يتعلى مكانا شوف وين وصلنا شوف ربنا واشعطانا اللي من صغري بالله يتعلمك أنا بالله يتعلمك أنا تذكر إنت قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح